يَعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُونَ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَهَلْ أَتَاكَ إِلَّا نَبَأُ الْقُرَى الَّتِي كُنَّا آمن من آن هذه اي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبي اي آلاء ربكما تكذبان ذو تاثنا تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطار ذرق وجن الجنتين ندان ابي اي الاء ربكما تكربان فيهن قصرات الطرف لم يطنسن انس قبلهم ولا جان تكذبان كانهم اللّاقوت والمرجان ففي أي آلهة ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ففي أي آلهة ربكما تكذبان وَمِدُِهِمَا جَََّان فَذِأَ آلَ إَضِّكُ ماَا تُكَذبان مذهَا مسَ تَذِأَآان ي رَضّكُ ماَا تُكَزبان فيِيهِمَا عيْنَ ربكما تكذبا